تنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخر طفو الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعاب فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَنَقُمْ فِيهَا آمَنَ فِي إِلَاءَ جَلِ مُوسَىٰ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَ يَنْكُرُ سَمَ اللهُ عَلَى مَا رَزَقَ مِنْ بَهِيمَتِهِ إِنَّامَ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ لِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ وقلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ فانقُرُسْ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ أَصْوَان فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُمْ فَانْكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُع ذٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمُ الْأَرْضَ كُلَّهَا إِنَّكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ لَن يَنعَمَّنَّ اللَّهُ لاَ غِيَ مَا أَوْا وَلاَ كِيَ نَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ كَسَنَ أَلَنْ كُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ